الهنا, إلهنا إلهنا ما عدلك يا الهنا, الهنا. الهنا ما عدلك مليك كل من مالك.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 يدا انا ما وعد لك كل من مالا لبيك قد لا لبيك ان الحمد لله يا مخطئا يا مخطئا ما أعقلك عجل وبادر أجلك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 لبيك قد قد لبيت لك لبيك إن الحمد لا إلا أنا ما عدلا مليك كل من ملك لبيك قد قد لبيت لك لبيك إن الحمد لا والليل لما أنحلا والسابحات في الفلاك كل نبي وملاك وكل من أهل لك سبح أو صلى فلاك لبيك إن الحمد لك ما عدلا